نبي يقول له أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يرزون رسول الله لهم ضابنا لم بالله لكم ليرزوكم الله ورسوله حق ويرزوه كانوا مؤمنين ألم يعد أموا انه من يحادي الله ورسوله فانا لهنا رجا مخلصا في ذلك الغيظ العظيم يهذر المنافقون هؤلاء نزلا لهم سوره تنبئ بما في قلوبهم كل استهزوا ان الله مخرج ما تحذرون ولا ان صار فهم يقولون إن لنما كنا ناخذ بالله ويا رسوله كون تنتصحون لا تهتذوا قد كفرتم بعد ايمانكم من الفواح فتمنوا من الفواح فتعرفتم بان قال مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض بعض يأمرون بالمنكر وينهرون نار وَيَتْنَزُونَ عَذْيَا وَنَسُوا اللَّهُ فَرَزِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ وذا الله المراف ك الملاافقات والكفارناار عننا بخالديننا فيها حس والعا الله والمذا مقيم كان الذينا من قبلم ك ووش من كك وت سرسلام ولو وعاد فستت بخلاقي فستعت بخلاككمك بستطع الذينا ب قبلكمخلاقي ماخصم كان الذي خاوا وولك ح تقامهم في التيا ولا خلاللاكم الخاصون ألم ييعطهم نب الذينا من قبلكم كان وشد منكم قوة فاستمتعوا كما الذين من حوادي وسمقام بهم والص ميا حتى كان وان وصوا ميز لي مول والمؤمنون والمؤمنات بارضو ما وليوا واصوا امرونا بالمعروف وينهون عن المنكرات ويقيمون الصلاه وایتون الزكاه الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها مساكن طيبه في جنات عدن يرضى عن الله اثوار ذلك والفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واولئك عليهم ما وهم جهنم بيسالم قالوا ولقد كان وقال يا بدل قبر وكفر بالله الاسلامي ما هم ببالا ينالوا وما نكموا الا لانه هو الرسول من فضليه فاين يتوبوا يكفر الله ما يتولوا يعذبهم الله وذابت اليمان في الدنيا والاخره وما لهم في العظم ولي ورسول منهم ما من عهد الله لان ترى من فضله الرسوا تقن ونكوننا من الصالحين فلما اعطاه من فضل بخل به وطولعه وهم مرذون فاقدم نفاقا في قلوبهم الا يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعطوه بما كانوا يكذبون الم يال ابو الله يعلم سنه هم الغيوب الذين يلمزون المتابعين من المؤمنين في صدقاته والذين لا يجدون إلا جهدهم فإسخرون منهم الله منهم ولما ذعب استغفر الله مولا تستغفر لنتسب ان تستغفر 70 مره فلا يعذر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولاولات القوم الفاسقين فرح المخلفره بمقاد خلاف رسول الله خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وفي سبيل الله وقال لا تنصروا في الحق النار جاء مشدوا لو كانوا يفقهون فليزهقوا قليلا ولبوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فارجاك الله لا طائفه منهم فسادن قال الخروج فقلت اخرج معي ابدا ولن تقاتل معي يُؤمِنُونَ قُعُودَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ <تصفيق> وَلَا تُصَلُّوا عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا اتَّخَذُوا وَلَاتَقُمُوا عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا هُم بِفَاسِقِينَ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَهُمْ آلِهَةً أُخْرَى إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ وَيَجْعَلُهُ بَاطِلًا وَتَظُنُّونَ رغوب أي يكون ما قوواال في طبوب على قوب فمللكون لا النرسول والذنا بر معه جذب مع مسم مولا الخيررات ووليك المفي هنا عاد الله لو جات تجم تناقالالنا في ذلك الفوزات مجاال زنا من العرا ليوتله بقاد الذي ذب الله ورسة سيصيب الذينا كفر من وذااب لاند على سواف ولا على المرز وال على الذي لا يجدون ما في يكون ح جداد نصحول ما أحملكم عليه تولوا وآين تفيدوا من التعبير حزن ألا ما ينفقون انما سبيل على الذين يستأذنونك وهما غنياء رضوا بأن يكونوا من خوالجه ولا قلوب فهم لا يعلمون يعتذرون إلك بذا رجعتم إلا يبقوا لا تعتذرون من لكم قد رب الله من أخباركم وسيير الله بل ول صدون العالم منلبب ش حال فنا بكمكون تعا التعملون سيعرفون بالكذ ق بطورزوانوا فزوان من مجان جذااب ما كان يسبب يلي كل تزوانهم فن تزوا ف ز الق فاس من العشكفر وفاق وله لاخذذما زل رسول الله علینا قربته اللهم سيدخلي اللهم لا في رحمتك الله غفور رحيم وسابقون الاولون من المهاجرين والرسول والذين تبعوه بسامح الله والرضوان واذن لجنات تجري تحتها الروحات رفيعا ذلك الفوز العظيم ومن هاجرتم من العرب من العرب منافقون من هذه المدينه رضوان لفات لا تعلمون نحن نعلم سنعذب مره ثم يرجعون الى العذاب العظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلت وبل الرسول من العفو الرحيم خذ من اموال صدقه تؤخر هم قال يا ادم ان صلاتك حسبنا الله هو السميع العليم الم يا الله يقبل التوبه من عباده ويعذ الصدقات وان الله تواب رحيم قل يا فسير الله امركم ورسوله والمؤمنون وسقرنتون الى علم من بشهاده فينفق يكون ما تعملون واخرون يرجول الامر الله ما يوجب وما يكتب عليه فلا عالم حكيم الذين تعظموا الذين زرار وكفروا وتفرقكم من المؤمنين هذا لمن حارب الله رسوله من قبل ولا يحلفن ان ردنا الى الا حسنا والله يرشدون لا كاذبون لا لا باس جدون نسالة تقوا من اولي من حق وتقوا فيه, فيه الرجال يحبون ان تطهر والله يحب المتطهرين اقم الصلاه كما ولا, ولا تقوا من الله والرزق خير لمن اقم الصلاه ولا شقاء من حال فاربي في نار جهنم لاولات القوم الظالمين لا يزالون يظلمون الذي بنوا ربهم يقولون بالله تتقلبهم الله, الله وليهم الحجيم ان الله استرا من المؤمنين ابو سهم وقالوا يالملجم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد على حق التوراه والانجيل والقران ومن طابع هذه من الله فاستبشر ببعثهم رباهم وذاكرهم والفوز العظيم تائبون عابدون حامدون سائحون راكعون ساجدون عاملون بالمعروف عامرون بالمعروف وناهون عن المنكر وحافظون الحدود اللهم اشفع للمؤمنين ما كان للنبين والذين امنوا يسافرون مشكين ولو كانوا لقربى بعد بعد تبين لهم من بعد ما تبين لهم ان ما صاب جهنم ما كان سفاد ابراهيم الاباء الا موجه وداهيا فرنما تبين لهم الوذله فبر امن ان ان ابراهيم الله حليم ما كان الله ليسلقوا ما اذ هى حتى بين ان لا يكون ان لله له السماوات <سؤال> والارض لا اله الا هو هو ولي الله على النبي والمهاجر واساله الذين تبعوا في في ساعه الاسره من ما كد يزقوا قلوب فريق منهم مصمتا عليهم نب امر بالرحمه والصلاه الذين نقلف حتى اذا وقت عليهم رب رحمتو زقف عليهم مذل وملاجئنا الله الا اليه سبحانه وتعالى انتم من لاوت باب الرحيم يا اي الذين امرتكموا وكلوا مساجدكم كان لاهل المدينه محله من العرب وَمَنْ حولهم من مِنَ يتحل فرس الله اللَّهِ وَلَا قزما ص ذلكبي ماشيب ز ولا سب محح س الله وَلَا ت مت يغز الكفاار لاناال ولا يناون منما مندي لا كللاذبلبيعملصال إنما على زواجر المصنين ولا يوشكوننا قدر ص ولا كبيرة ولا ي جد لا ذما سيهم والله صما كان يعمله وما ك ممننا ز كافة فلو لا ق كل في القاتين ليونكم من الكفار ولا يجهدوا فيكم <تصفيق> من غير زواه وعلى هو اللهم المتقين وإذا ما أجل سورة فمنما يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمروا فزادتهم إيمانا وهم يستفشرون وما الذين في قلوب يفكروا بمارزوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما أفهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في قلعهم مارتنا ومارتين سمرا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أجل سورة نزوا بعض من فَإِنْ كَوَلَّ فَقُلْ هَسْبِيَ اللَّهِ لَهَا إِلَّهَ إِلَّا وَالَيْتَ وَكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَاشِ الْعَظُمِينَ سورت و توبا ده مزمون پا اعتبار سلور هی سیو گنی سیو اولا حصہ بیان ده مشرکینو او ده مشرکینو سلور اقسام بیانول یو مشرکین معاہدین بلغود مواقعتا دویم موحدین بر او د غیر موقته یو هغه مشرکین چې دایسر و او و خپل مقرر نه دی او دیمه موحدین چې دایسر موحد شویدا او مقرر دی هم مشرکین چې دایسر موحد شویدا مقرر نه راغیب تسلا صلور میاشتے او محلات ور کوي او مشرکین شداوی سره وقت مقررو دے او وقت مقررہ پوري غیتا صبر وکي درم کې سمو مستامین چوی امن اور دے نو ویل <سؤال> امن ور کوي